Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhalwadzina amanu In tutiy'u allathina kafaru Yeruddukum ala a'qabikum Fatanqalibu khasirin بللله مولكم وهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثمّ صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّدونَ وَلَا عَلَى أَحَدٍ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 mm